إ ن الله فقير ونحن أ غ ن ي ا ء سنكتب ما قالوا وقتلهم ا ل أ ن ب ي ا ء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أ ي د ي ك م و أ ن الله ليس بظلام للعبيد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 و أ و ذ و ا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب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 يا ايها الذين آ م ن و ا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم رَبَّكُمُ النَّاسُ نَفْسٍ الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خَلَقَكُمْ مِنْ نفس واحدة وخلق مِنْهَا الله يَا أَيُّهَا اتَّقُوا الَّذِي وَاحِدَةٍ زَوْجَهَا وَخَلَقَ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 وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا إ ل ي ه م أ م و ا ل ه م ولا تاكلوها إ س ر ا ف ا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف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 وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضار وصيه من الله والله عليم حليم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 حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن